لا تسأموا نحن في الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء لا تسأموا يا أغاية الطيب هيا كي نرى صبحا جليا نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهية لا تسام قد شفى ظلي واثلج خاطري وغد يسير الى الردى صاع ذاك الحصايا طفل والمقلاعه يكفيك ذلك عده ومتاع مثل الحجاره ما ازتريتك انما ابصرت فيك مناضلا وشجاعا لا تسأموا إخوتي اخوتي اخوتي أقدموا اخوتي اقدم اخوتي اخوتي لا تسأموا إخوتي اخوتي اخوتي اخوتي هياذبوا للعدا للعدا للعدا لا تفجموا لا تساموا ويا صاحبي قد مضينا على طريق وسولي ولن نقهر ويا صاحبي قد مضينا على طريق وسولي ولن نقهر لتسريبنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السراء صمودا صمودا أسودا الشراء لا تسأموا صنعنا جندنا ذنصيجا مباتا ونصنع ليث الزعامه تخطى هامه الجوزاء عزما يدك الظلم ينزعه زماما يدك ينزعه زمامة لا تسأموا لا تسأموا